يا شيخ القفر انت يا جعر يا اللي اسمك رفيع ايوه يا جناب العمد طلع خروف من الزريبة وذبحوه ووزعه على الناس الغلابة حلاوة رجوع عايش بالسلامة ربنا يخليهولك ويطولها في عمرك يا كبيرنا مروه عليك يا عايش رفعت راسي دي حاجة بسيطة يا با ده العادي بتاعي بسي ما كانتش يتاخدك الشهامة جاوي كده وترفض الفلوس دول خمسين ألف كانوا يفكوا زنجة في الزمن الأغبر اللي إحنا عايشين فيه ده حيرتني معاك يا با عاد واضح إن ما عندكش مبدأ شوية تقولي أنا عايزك تمشي على الصراط المستقيم وبعد كده تقول تقولي عايز صورة للميوة بو قطعتي انت حتسياح لي ولد دي ما كانتش كلمة جبت صورة يا عايش لا جبتلك الميه بذات نفسية اوحشتني يا دودو وانت كمان يا عيون دودو شكل كده لسه صحي منه مم. اعمل ايه بنا طول الليل مش عارف انام ليه عندكم مراغيت؟ لا بفكر فيكي حبيبي دودو انا انا شكلي كده وقعت في غرامك اقعي براحتك يا حياتي لا انا خايف ارتبط بك اكتر من كده وبعدين اندم ما تقلقيش يا حبيبتي الحكاية مش هتوصل لمرحلة الندم طول ما انت مع عبد الرحمن الريس مش هتندمي ابدا ابدا طيب ممكن اعرف انت بتفكر فيي ازاي؟ انت من ساعة ما في حياتي زال اضل مستعجل وانا حاسس ان الدنيا ظهرت هايز اصحى علشان اشوفك مش عايز انام عشان ما تبعديش عني غريبة ده نفس اللي حصل لي بالضبط تفتكر ده اسمه ايه؟ مروش غير اسم واحد الا موغ شوفت ابن اخوكي زاغ مني زي كل مرة اسمع يا رايفة أنا حلفت إن الثلاث بنات حيجوزوا في يوم واحد ولو الوضع عبد الله فضل سايق الهابل كده كتير أنا حشوف عريس نظهره ونفض هسيرة أنت ما بتردش عليا ليه رايف وأنا بكلم نفسي انا فكري مشغول بعايش مالو عايش انا عايز ابني في حضني انت تتكلم معاه وتقنعه ويسيب شغله اللي في مصر ويقعد يكن حداي المرة دي ادى رب وعدت على خير. محدش عارف بكرا عايحصل ايه ايه الكلام المصخ دي. انت عايزة تحنطي الوجن بك هو انت ما تعبتش فيه زي ما انا تعبت انا حبلت خمس مرات واتبهدلت لحد ما ربنا رزقني بعايش ما تعجل مالو وبلاش كلام فاضي اللي حصل ليه ده جادر ومكتوب وحمدي ربنا انها عدت على خير هاني حمده وشكراه بس قلبي مش متويع ناسيب ابني متغرب بعيد عني دلوقتي ابنك خرج مع الزفت اللي اسمه عبد الله انتي عارفة هم راحوا فين لا عارفة ممكن يحصل لهم ايه لا خلاص اسكتي باجا بدل ما طخك انتي وهو بطلقة واحدة طبعا يا سيدي انت مقضيها فطير مشلتت ووز وبط واحنا هنا طالعين هنا في الشغل انت حبصيلي في اليومين الاجازه يا غاده حرام عليكي ده انا محتاج شهرين تعويض عن كام يوم اللي قضيتهم مع مروه في شهر والله العظيم كده انا تعبان يا عريس انت خلاص عبيت. بعد الكلمتين الجامدين اللي قلتهم لمروه قدام الزملاء بقيت اهم واحد عند مروه هي قالتلك كده لا بس بضميتك انت كنت تقدر تاخد اجازه ولا حتى تفكر اصلا بصراحه لا ده انا دلوقتي مش مسد. لأ وإيه؟ قالت لي بالحرف الواحد خد راحتك يا عايش انت فعلا تستحق الأجازة ثانية واحدة يا عايش ألو؟ أيوة أنا سامارو حاضر حاضر؟ سلام. أيوة يا عايش في إيه يا غادة؟ عندي ليك خبر بايخ شوية مش عايزة عرفه ماهو انت لازم تعرف طب ما تأجليه لمنزل مصر انت متصارباها على إيه؟ لازم تعرف وحالاً قولي يا غادة وخلصيني ماروه عايزك تقطع الأجهزة ويكون الساعة عشر الصبح في مكتبها اقفل يا غدا ككده يا فيكي وفي أخبارك أهلا وسهلا يا ستة هانم إيه لو عبد الرحمن موجود؟ أيوة يا هانم طب افتح البوابة يا عم سيد عايش يا عايش يا عايش أيوة أيوة يا زهرة في إيه؟ بابا عايزك ضروري أنت وعبد الله أهو ده اللي أنا كنت خايف منه و كمان خايفة منه أكيد هيمسك عبد الله يمسح بكرامته الأرض ومش بعيد يفسخ الخطوبه قوليلي يا زهره انت بتحبي عبد الله يعني ما يعني انت عارف يعني ما انت عارفه عايشه يعني ما ما يا بس تقولي ما تكسفيش مستحمل غباءته ليه انا يعني بحبه بحبه للأسف طب بصي أنا عايزك تفكري بعقلك يا زهره عبد الله بني ادم كويس وبيحب التراب اللي انت بتمشي عليه لكن لما هتتجوزوا ممكن يجيبلك الضغط والسكر ها الضغط والسكر عبد الله غبي <تصفيق> غبي غبي مش هزار أنا مش شايفة غير عبد الله مستحيل بقى اتجوز غيره ها ده انت باينك منه فوتي قدامي فوتي ندور عليه فوتي معقول يا دودو تقلقني عليك كده قفل الموبايل وما بتردش على تليفون البيت أيوة محتاج أعود مع نفسي شوية اخسع عليك منق نفسك واحد ولا انت زعلان مني أنا زعلان من نفسي ليه يا دودو حصل إيه قولي مرحب بالليل وأنا نايم شفت حلم صعب قوي لا لا لا ده مش حلم لا لا ده ده ده كابوس ياهل الدرجة دي طب لي شفت إيه شفت عنيات مراتي الله يرحمها طلعت له هي لبسة بدلتها الميري ووقفة على الدبابة بتاعتها وبتشاول العساكل يشدوني ويحطوني تحت الدبابة أنا تفعصت يا عبير خدتني يا دودو ده مش حلم ده فيلم انت بس تلاقيت تقلت في العشاء بسك انت ما تعرفيش عنايات زي دي عشتت خمسة وعشرين سنة اكيد اكيد هي زعلانة مني ولي زعلها اعوذ بالله انت بس اللي انسان حساس زيادة عن اللزوم وبعدين هو انت يعني عملت حاجة غلط ما انا بيني وبينك لما عدت راجع نفسي قلت فعلا انا عملت حاجة غلط اخصى عليك يا دودو عملت ايه علاقتي بيكي هلأتي بيكي دي أكبر غلط إحنا لازم نفترق يا بيرو <تصفيق> <تصفيق> يا هانس يا ده تالت عملي يجي والطياريه مني طريتك في الكلام مش عجباني يا أستاذ شريف تنصوتك مش عجبني أنا آسف يا فنم بس حرام واحد زي عايش ما عندوش أي خبرة ياخد شغل كرية الراحة وبعد كده اسمع ان حضرتك ناوية له شغل مصنع التلاجات اسمع يا وساد شريف انا عارفة كويس انك من اقدم الناس هنا في الوكالة وبتشتغل هنا من ايام ما بابا كمسك الادارة لكن ده ما يدلكش الحق ابدا انك تيجي وتعلي صوتك عليا وتتدخل كمان في شغلي انا ما بتكلمش باسمه بس انا بتكلم باسم الزملاء كلهم بعد اذنك يا انيسة مروة عايزة يا غادة لا خلاص هرجع لحضرتك كمان شوي خليك يا غادة الأستاذ شريف خلص كلامه ويا ريت سيادتك تبلغ الزملاء المعترضين على طريقة شغلي أن الباب يفوت جمل عنيز حضرتك. خير يا غادة فيه ايه؟ عابير في الفيلا مع أنكل عبد الرحمن وعرفتي منين؟ ما هو أنا مزبطة مع سيد البواب أول ما وصلت الدانيرنة وبعدين بقى البت دي عايزة ايه بالزبط؟ هتكون عايزة ايه؟ يعني بترسم على أنكل طبعاً تفتكر دماغها توصل لكده؟ كده؟ طبعاً عبير متخصصة في السن الكبير مش هكر أيام الكلية كبت رسم على كتره ازاي؟ انت راح فين؟ هاروح هتربقها فوق دماغها على الله بقى لقيها لقى لقى لبس البيكيني هيبقى آخر يوم في عمره عايزه تسمعي رأيي؟ تفضل قولي بسرعة انت لو روحتي وجبتيها من شعرها ورميتيها برا الفيلا أنكل هيعند معاكي ومش بعيدة علاق اكتر أكثر طبعاً ليه أأجر واحد يضربها ولا ديها فلوس عن بابا؟ انا عندي حل ممكن ينفع هو؟ مش هي كانت عايزة تشتغل في الوكالة؟ اه بس انا رفضت ده انا مرمطت كرامتها الارض انا بقى ممكن ابلغها ان انت عايزه موظفين جداد طب وانا هستفيد ايه لما تقعد لي في الوكالة وتحرق دمي في الطلعه والنازله هتبقى تحت عينك وبعدين انت اللي بيشتغل عندك لا بيفكر يحب ولا يتحب تقريبا كده بيكره دنيته واليوم اللي تولد فيه فعلا انا ممكن اشغلها 24 ساعة وما يبقاش عندها وقت لا تفكر في بابا ولا في فلوس بابا يعني اتصل بيها فورا